بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن بنادا ولا تحين مناف وعجب ان جاء امن بر منهم وقال الكافر هذا ساحر كذاب ادعى الالهه اله واحدا ان إن هذا لشيء وجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة في الآخرة إن هذا إلا <تلاق> أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أمَّ ي دَوم خزَاب إنِ رَقْمَةِ رَبّكَ الززِوحاب أَمْ لَ مُللكُ السَّمواتِ وَأَض وَمَا بَنَهُ في مَا فَْيَتَقُ فِيأَسباب جُدُ م أُونَلِكَ مَهْزُوم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 كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من سواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يُسَبِّرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَذِكْرُ أَبَدِنَا دَاوُدَ ذَلِكَ الْأَيُّ بِإِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا صَقَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُ لَنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أواب. وشددنا ملكا وآتناه الحكمة وفصل القطاب وهل أفاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصْمَ لِ بَغو بعضُناَا على بعضِ فَخقُ بَنَنا بِحق تحقُ بَمَناابِحَّ وَلَا تُشق وَحدنَا إلى سَوصراط انها باكلهم 90 نعدا ولي نعده واحده ولي نعده واحده فقال اكفنيها واعزني في الخطاب قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا حَتَّى كَأَنَّكَ إِلَيْنَا عادَه وَإِنَّكَ فِرِنًا مِنَ الْخَلْطَاءِ لَيَغْثِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ما هم وظن داوود ان ما فتنه فتضر ربّه وقر راكعا وألاب فاغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داوود جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فاحكم, فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شديد بما نسوا. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا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 إذ أرض عليه بالعشي الصافنات الجياب فقال إني أحببت قب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ دَثًا فَمَا أَمَانَبَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ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 اذْ مَنَا دَ رَبًّا أَن مِمَّا السَّنَى الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابِ ارْكَبْ بِرِجْلِكَ هَابًا مُغْتَسَلًا بَارِدًا وَشَرَابَ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَفْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان ما اخلصناهم بخالصه بكر الدار وانهم عندنا من المصطفين الاخيار وَفِي الْقُرْءِ اسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ الْكِفْلُ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَاءِ هَذَا بِك وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنٌ مَّآبٌ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان بالطاغين لشر مآب جهنم ما يسلونها فبئس المآب هاب فليذوقوا حميم وغساق وَاخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَادَ هَا بَأَ فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَادٌّ النَّارِ قَالُوا وقدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فذده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من الأشرار اتَّخَذَ مَا هُمْ فِخْرِيًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِّرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه موردون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيلٌ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِ مِرْبِينَ فِإِذْ فَقَعَلُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ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 الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغوي منهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لام جهنم نَ مِنْكَ وَمِنْ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ أَدْعُ مِين قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَ بَعْدِهِ